وقارون وفي العون وهامان ولقد جاءهم متى البينات فاستبوا في الأرض وما كانوا سارقين فكل أخذ نابذا به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم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 ما الذين استخدوا من دون الله أولياء؟ أكمل عن كبوت استقدت بيته، وإن أوهن البيوت لبيت عن كبوت، لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من